بالأمس لم نصدق أنه مات وكنا عنده منذ ساعات مات كيف مات أو هكذا الموت يأتي بدون مقدمات ويصير مجيئه من أغرب المفاجآت بالامس كان جليسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه آه على فتا وشبابه وصباه يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه آه على عمر وشبابه وصباه يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه اليوم واراك الثرى رحمك يا رباه رحمك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 واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت إلي يداه نزلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت إلي يداه